والعلم رحمهم الله يضعون كتابا وباب وفصل الكتاب عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد والباب نوع من ذلك الجنس مثل ما نقول حب يشمل البر والشعير والذرة والرز لكن الضر الشيء والشعير شيء آخر كتاب الضهارة يشمل كل جنس نصدق عليه أنه ضهارة أو يتعلق به لكن الأبواب أنواع من ذلك, من ذلك الجنس أما الفصول فهي عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء إما بشروط أو بتفصيلات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 وإن كان لها صلة في باب بباب الأطعمة لأن الأطعمة أيضا لا تؤكل إلا بأوان فباب الآن له صلة في باب الأطعمة الذي يذكره الفقهة في آخر الفقه وله صلة هنا في باب المياه لأن الماء كما تعلمون جوهر سياد لا يمكن حفظه إلا بالإناء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 على إيش؟ على الشرع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله إذن لهذا على أن ما, ما يدين به العبد ربه لابد أن يأذن الله به وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومتذات الأمور فإن كل بذعة ضلالة لكن في هذا الباب أزيان؟ إن الأصل في الأواني الحل نعم بدلالك الكتاب والسنة وعلى هذا فإذا اختلفنا في شيء هل هو حلال أو فنقول لمن قال إنه حرام عليك الدنيا لأن الأصل عندنا ولا فرق بين أن تكون الأواني كبيرة أو صغيرة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 فإن النجس لا يجوز استعماله لأنه نجس قدر وفي هذا الذي قاله المؤلف نظر فإن النجس يفاحث استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى إذا كان على وجه لا يتعدى فلا حرج باستعماله كما سأفنا إن شاء الله تعالى في مسألة الجلد قبل الدبغ أو بعد الدبغ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 فأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل مع أنه مع أن هذه الأشياء نجسة فدل ذلك على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به وقوله ولو ثمينا لو هذه إشارة الخلاف يعني ولو كان غاليا مرتفع الثمن مثل إيش كالجواهر والزمرد والماس وما أشبه فإنه يباح اتخاذه واستعماله وقال بعض آهر العلم إن الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله لما فيه من الخيلة والإصراف وعلى هذا القول يكون التحريم فيه لذاته إلا لغيره لغيره وهو كونه إصرافا وداعيا إلى الخيلة والفخر فيكون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 الخبر ولهذا لو قال المؤلف يباح كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله لكان أولى ولكن على كل حال ما أنا واضح قال يباح اتخاذه واستعماله هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال نعم اتخاذه انه يقتنى فقط اما للزينة واما <تصفيق> لاستعماله في حال الضرورة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 يعني لو فرض انسان عنده بريق شاهي يكفي وبا يشتري بريق آخر بريق آخر يجوز يجوز يجوز اتخاذه وإن كان مهم مستعمل الآن لكن أتخذه لأنه ربما أحتاجه فأبيعه ربما أحد يستعيره مني ربما أن اللي عندي يخرب ربما أنه يأتين الغيوف ما كيهم اللي عندي فالمهم أن الاتخاذ جائز والاستماع جائز قال المؤلف إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهم من القواعد الفقهية يقولون إن الاستثناء معيار العموم يعني ما هي الاستثناء ذلك ما سوى هذه الصورة فهو داخل بالحكم وعلى هذا فكل شيء معيار العموم الاستثناء معيار العموم يعني ميزانه طيب ذكر بعض الفقهاء قالوا إلا عظم آدمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله آنيته وعلل ذلك بأنه محترم بحرمته وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم ميت ككسره حيا استعماله صحيح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 كما قال الشاعر فأيث الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب اللي عنده ذهب طضن عن ذهبه نعم؟ وكذلك الفضة وهي في نفوس الخلق دون الذهب ولهذا كان تحليمها أخف من الذهب نعم؟ وقوله إلا إن أنت ذهب وفضة يشمل الصغير والكبير حتى الملعقة حتى الملعقة وحتى السكي و... وما قال ومضببا بهما مضببا بهما وش معنى مضبب ما معنى التغذيب التغذيب لا لا يقولون أن الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر هذه الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر وهذا يشبه التلحين يشبه التلحين لكنه في الأقداح السابقة أنا أدركته ويمكن بعضكم أدركه أيضا إذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزا نعم مخاريق صغيرة دقيقة جدا وأشكطة نعم صغيرة ويحطون على محل الكسر جلدة عشان ما ينضح الإناء هذا هو التغذية فالمضبب بهما حرام إلا ما ستن نعم إلا ما كما سيأتي إن شاء الله وتعالى إذن أوان الزهب والفضة سواء كانت خالصة أو مخلوطة فإنها حرام ما هو الدليل لأننا نقول نقاعدة قبل قليل الأصل الحد إلا بدليل الدليل حديث حليف رضي الله عنه لا, في لا, لا تشربوا في آنة الزهج والفضة ولا تأكلوا في صحاتهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر وكذلك حديث المسلمة الذي يشرب في آنة الزهج في آنة الزهج إنما يجردر في بطنه نار جهنم وهذا دنيا على أن النهي للتحريم حديث عذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة وذلك لأن رسول الله سلم توعده بناء جهنم فيكون محرما بل من كبائر الذنوب قل بل من كبائر الذنوب هذا هو الدنيس طيب إذا قيل المربب بهم ألو قال قائل الحديث في الآن نفسها نعم فالجواب أنه ورد في حيث رواه الدار قطني أنه من شرد يعني الزهد والفضة أو في شيء فيه منهما فيه منهما وأيضا ما المحرم المحرم مفسده فإن كان خالصا فالمفسده هو خالصا وإن كان غير خالص ففيه بقدر هذه المستدة ففيه بقدر هذه المستدة ولهذا المحرم يحرم قليل وكثير كل شيء محرم حكم الشارع بأنه محرم فإنه حرام قليل وكثير هذا وجه قول المؤلف أو مضببا بهما قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها قول اتخاذها واستعمالها بينهما فرق بينهما فرق كما تقدم وعندنا هنا ثلاث حالات اتخاذ واستعمال وأكل شرب ثلاث أشياء اتخاذ واستعمال وأكل وشرب أما الاتخاذ فهو أعلن نذهب حرام كما قال المؤلف وفيه قول آخر إنه في المذهب أيضا في مذهب الامام أحمد بن حنبل وحكي عن, عن الشافر أنه ليس بحرام اتخاذ أوان الذهب والفضل وهو قول في مذهب الامام أحمد الثاني للاستعمال وهو محرم في المذهب قولا واحدا إنه يحرم استعمالا في غير الأكل والشرب مثل إيش؟ مثل الأكل والشرب وضوه. ها؟ وضوه. مثل الوضو الوضو فيها يحفظ بها أشياء نعم من أدوية أو غيرها وما أشبه ذلك هذا حرام قولا واحدا في المدهب أما الثالث الأكل والشرب بها فإنه حرام بالنص بعضهم حكى الإجماع أيضا الأكل والشرب فيها راضهم حكى الإجماع على التحريم ولا شك أن النص ظاهر فيه ولا يمكن أحدا أن يقول إن الأكل والشرب فيها في الذهب والفضلة جائز مع وجود الحديث الصريح في النهي وفي الوعيد أيضا طيب إذن الأكل والشرب لا شك في تحريمه الاستعمال في غير الأكل والشرب المذهب قولاً واحداً أنه حرام الاتقاد في المذهب قولاً هل يحرم أو لا يحرم والصحيح أن الاتقاد والاستعمال في على الأكل والشرب ليس بحرام أن الاستعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ليس بحرام وكذلك الاتقاد من باب أولى وذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب ولو كان المحرم حتى غير الأكل والشرب لكان النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس وأبينهم في الكلام ما يخص شيئا دون شيء بل إن تخصيصه الأفل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز لأن الناس ينتفعون بهما للهو والفضة في غير ذلك ولو كانت الآنة حراما مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها كما امر بل كما كان عليه الصلاة والسلام لا يدعو شيئا فيه تصوير ولا تصليبا إلا كسرهم فلو كانت الآن محرمة محرمة لكان يأمر بكسرها لأنه إذا كانت محرمة في كل الحالات في الابتخاذ والاستعمال وفي الأكل والشرب إذن ليس لبقائها فائدة ما ليس لها إلا التكسير ويدل لذلك أن أم سلمة وهي راوة الحديث كان عندها جلجل جل من فضة جلجل جل من فضة جل جل شيء يشكرها الطابو جعلت فيه شعارات من شعر, من شعر النبي عليه الصلاة والسلام فكان الناس يستشفون بها إذا مرض أحد أو أصابه ألم يبعده إليها بماء وتجعله في هذا الجلجل وتخرخضه الشعارات ثم تعطيه المريض فيشفى بإذن الله عز وجل وهذا الحديث عنها صحيح في البخاري وهي راوية الحديث وهذا استعمال له ولا لا استعمال له لكن في غير الأكل والشرب فالصحيح أنه لا يحرم إلا ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأواني وهو الاكل والشرب فإن قال قائل حرمها الرسول في الأكل والشرب لأنه هو الأغلب استعمالا هو الأغلب استعمالا وما علق به الحكم لكونه أغلب فإنه لا يقتضي تخصيصه به كما في قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم فقيد تحليم الربيبة بكونها في الحج وهما ذلك تحرم وإن لم تكن في حجره على قول أكثر أهل العلم قلنا هذا صحيح لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعلق الحكم بالأكل والشرب لأن مظهر الأمة في الترف بالأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها بغير ذلك وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب تقتضي تخصيصه بالأكل والشرب لأنه لا شك أن الإنسان لأوانيه في الأكل والشرب ذهبوا فضله مهمة الإنسان الذي يستعملها في حاجات أخرى تخفى كثيرا من الناس ولا يكون مظهر الأمة الإسلامية هو التفاقر بالذهر والفضة نعم نعم أيضاً ينصب ومهو بيشرب منه خذوا خذوا ومنصبوا للمريض ويشرب ما يشرب منه لا لا ما يشرب. نعم ما يشرب يعني تطرمه عن ذلك حريف يعني تسرع هذا هو إذا حرم بغيره لا الكلام على إنه إذا حرم بغيره إذا, صار إذا وصل إلى حد السرف حرم من جهة الإسرار ولهذا مثل الآن اللي بيح... بيتخل إناء من هذا التمين اللي... البيتين ها؟ وعند الناس أشد من الزهر ومع ذلك هو حلع لكن لو فروا أنه خرج إلى حد الإسرار وقيل إن هذا من باب الإسرار ولكن ناس يعتدونه صار حراما لغيره الكلام على أسر الجباحة وعما ما حرم لغير هذا باب مؤسس كل, كل الأشياء المباحة إذا تضمنت محرما صارت حرامة من باب الوسائل ما أقل يقول لك إجماع ركز ما لا لا غير صحيح, صحيح. الشوكاني رده وقال هذا ما هو صحيح فيها ضعف فيها ضعف لكن لكن نها قو كما انا ولهذا انا اردفت هذه القاعده ان المحرم يحرم سواء كان خالصا او مشتركا نعم بقينا قول مؤلف ومرتبا بهما فان المحرم تخوي وسنعد يشمل الرجال والنساء ها يشمل الرجال والنساء فلا يجوز للمراه ان تستعمل اواني الذهب والفضه كما لا يجوز للرجل فإن قال قائل أليس يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب فالجواب يجوز لها أن تتحلى بالذهب ولكن الرجل لا يجوز له ذلك والفرق أن المرأة في حاجة إلى أن تتجمل وتتزين وتجملها وتزينها ليس لها وحدة بل لها ولزوجها أيضا فهو من مصحة الجميع والرجل ليس بحاجة الى ذلك فالرجل طالب لا مطلوب والمرأة مطلوبة المرأة مطلوبة ولهذا تجد أكثر ما تكون النصوص مورجة للرجاء لأنهم الذين لهم القوام على النساء وهم الطالبون كثيرا ما في المناسبة يحصل إشكال لماذا يذكر الله عز وجل أزواج الرجال في الجنة والحور العين ولها كل النساء شيئا وش الجواب الجواب ما ذكرنا هو أن المرأة مطلوبة لا طالبة وهي بلا شك سيأتيها في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين ولا تختار الا ما اختار الله له الحاصل ان نقول ان تحريم الاواني عام الذكور والاناث لانه لا داعي الى اباحته للنساء بخلاف اللباس والتجمل فانه باطن النساء يقول فانه يحرم اختيار السماء ولو على انثى وتصح الطهاره منها الطهارة منها منين؟ من, من, من الذهب والمذهب من الاناني يعني لو كان الانسان جاء له للوضوء فقط اناء من ذهب توضى به قال ابحر الانام من الذهب توضى به صار يتوضى من هذا الماء يصح نعم الطهارة تصح لكن السماء حرام لاستعمال محرم وقال بعض العلماء إن الطهارة ما تصح إن الطهارة لا تصح ولكن هذا القول ضعيف لأن التحريم هنا لا يعود إلى نفسه نورو قل لي لا وإنما يعود إلى الاستعمال مطلقا فهو نعم لو توضع جمع محرم فهذا هو الذي فيه خلاف قوي أما هذا فالخلاف فيه ضعيف لأن الإناء ليس شرطاً في الوضوء ولا, يتوقف ولا تتوقف صحة الوضوء على هذا الإناء لو جعل الماء في إناء آخر استقام أمره ولو وجد الماء في الأرض وتوضع منه استقام أمره فلهذا تصح الطهارة منها طيب هل تصح الطهارة بها؟ تصح الطهارة بها؟ نعم تصح الطهارة بالانية تصح فيه وتصح فيها لا ما تصح وتصح اليها ام <تصح> قال <تصح>, تصح منها وفيها وبها وإليها نعم تصح الطهارة منها بان يختلف منها فليناء بالأرض يغترف منها وبها لا بأن يجعلها آلة يصب بها مثل ما يكون مغرفة مغرفة يغرف في من ذهب يصب على إزراعه ويصب على إرشبيه فلانت طهر بها, بها منها إذا غرف فيها تكون واسعة كبيرة وينغم وصف والا يغمس الذراع فيها مثلا يا صديق وإليها بأن يكون الماء الذي ينزل منه ينزل في إناء من ذهب نعم الفرق حروف كيف تغير المعنى هذا التغيير وهذا دليل على أن, ان اللغه العربيه فقهها جدا فقال له العربية وعرف معاني الحروف ومتعلقاته مهم جدا له غور بعيد نعم فصح الطهارة منها مم. وفيها وبها وإليها مم. إليها بمعنى أن يصب ماء الهضو لتقاطل من إليك أو من وجهك على هذا الإناء نعم طيب يقول إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة هذا مستثن من قوله يحرم اتخاذها واستعمالها إلا ضبة إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة الشروط أربعة ضبة يسيرة من فضة لحاجة إذا تمت شهود أربعة عجاب الدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس المالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة تخذ مكان الشعب سلسلة من فضة الشعب يعني الشق سلسلة من فضة هذا الدليل وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصصا لما سبق واضح نعم مخصصا لما سبق طيب إذا قال قائل من أين اتخذتم اشتراط أن تكون يسير قلنا لأن هذا هو الغالب القدح, القدح صغير ما يشرق والغالب أنه لا إذا انكسر ما يحتاج إلى شيء كثير والأصل التحريم, في التحريم فنقتصر على ما هو الغالب أو المتيقن وقوله من فضة ضبه إذا قال قائل أنتم قلتم ضبه وهي ما يجبر بها الإناء لو جعل الإنسان مثل ما قال الله لو جعل على خرطوم الإبريق فضة يجوز ولا لا ما يجوز نعم لأن هذا أولا لسه الحاجة وليس ضده هذا عبارة عن تمويل أو زيادة الحاق طيب إذا قال قائل لماذا اشتركت من فضة ورى ما تقيسون الذهب على الفضة <تصفيق> نقول لور... لور... لورود النص النص ما ورد إلا في فضة فقط ثم ان الذهب أغلى وأشد تحرينا. ولهذا في باب اللباس حرم على الرجل الخاتم من الذهب وأبيه له الخاتم من الفضة فدل هذا على أن الفضة أهل حتى أن الشيخ سامة مير رحمه الله في باب اللباس قال الأصل في الفضة لباحها وأنها حرام للرجال إلا ما قام الدليل عن التحريم لأن ما فيها عمومات في عمومات تدل على تحريمها على الرجال فالأصل الحل وهذا باب إن شاء الله يأتينا بحث فيه الكلام على أننا نقول الذي ورد فيه هو الفضة ولا يمكن قياس الذهب عليه وأيضا معنا آخر لو كان الذهب جائزا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يجبر به الكسر لأن الذهب أبعد من الصدع تعرفون الصدق مم. مم. ما يصدأ الذهب والفضة تصدأ ولهذا لما اتخذ بعض الصحابة أنفا من فضة أنتن قطع أنفه فيها في نعارف فاتخذ أنفا من فضة فأنتن فأمره النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ أنفا من ذهب لأنه لا ينتظر فلو كان الذهب جائزا لكان أوفق بأن يجعل في مكان هذا الشعب طيب لحاجة واشتري لكم على الشعب الحاجة الكسر رسول ما اتخذها لما انكسر والكسر لا شكل محاجة فعلى هذا تكون الشروط الأربعة مأخوذة منين من الحديث أربعة الشروط ضبة يسيرة من فضة لحاجة طيب إذا كانت غير ضبة فيحرام وكثيرة حرام من ذهب حرام لغير حاجة حرام فما هي الحاجة يا سامي أن يتعلق بها غرض غير الزينة يعني أن لا يتخذها زينة أن لا يتخذها زينة هذه الحاجة وليست الحاجة أن لا يجد ما يجبر به الكسر سواها لأن هذا مو حاجة هذا ضرورة عرفتم الحاجة الحاجة معناه ألا يتخذها زينة نعم وتعبيرهم أي يتعلق بها غرض غير الزينة قال شيخ الإسلام رحمه الله وليس المعنى ألا يجد غير ما يجبر به هذه ضروره وهي كبيح المنفرد لو اضطر الانسان إلا يشرب بيان الذهب ماء ثنان يشرب لانه ضروره نعم وإن قال قام ما يتصور الضروره في الان ما يتصور الضروره جوابنا تصور يتصور نعم يتصور لا مو مقطوع له الا عنده يدين وقاص لا ما يفهم في عيدين وفيه كل شيء لكن واحد يطبخ طعاهم ويستسوي يطبخ على يديه ما يمكن نعم يطبخ في خشب ما يمكن يشتري فيه عواني من الذهب ما يكدر فيه عواني أخرى ما عنده ثماء فحين يذن يكون الضرورة متصورة نعم ثماء وكذلك ثماء اي نعم وكذلك ثماء اي ولو ينسفه من شق ما طلع شيء ولا عندها الان الا الا, إلا, إلا, إلا هذه يكون ضروره نعم نعم الضروره في جسمه نعم والحاجه فيديح أو فيديح الكرام نعم تعبيرهم انه يدوز مثال نعم صحيح او ذكرنا من قبل قاعده ان المحرم للوسيلة إذا كان تحريمه تحريم وسائل فإن الحاجة تبيح ما قلنا هذا لا. لا. لا. لا. قلنا لا. قلنا في قاعدة إنه إذا كان الشيء محرما من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة تتبيحه ومثلنا نعم بنظر المخطوبة مثلا ومثلنا بالعرايا نعم. ويمثل أيضا بهذا لأن هذا إنما قرر ما ما فيه شيء منهما لألا يكون وصيره لاتخاذ الكامل مباشرة الضبا لكي رفض حكرة لغير حاجة فإن احتاج إلى ذلك فلا ما معنى مباشرتها معنى مباشرتها أن الإنسان إذا أراد أن يشرب من هذا الإناء المضبب شرب من عند الضبا لا يباشرها بشكته هذا معناه عرفتم هذا معنى قوله تكره مباشره معناها هي حلال ولا حرام هي حلال لكن يقول لا يباشر هذا هذه الفضه يكره نعم والمكروه عند الفقهاء هو ما نهي عنه لا على سبيل الزام بالترك ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك وحكمه أنه يثاب تاركه انتثالا ولا يعاقب فاعله بخلاف الحرام الحرام فاعله يستحق العقوبة لكن المكروه لا يستحق وهذا في اصطلاح الفقه رحمهم الله أما في القرآن والسنة فإن المكروه يأتي للمحرم ولهذا لما عدد الله عز وجل أشياء محرمة في صورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وفي قراءة سيئة عند ربك مكروه فيكون مكروه في القرآن والسنة غير هذا غير المكروه عند الفقراء كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كريه لكم قيل وقال وكثت السؤال وإضاءة المال وهذا حرام وعلى هذا فنقول المقروه عند الفقهى تعريفه تعريفه لا ما نهي عنه لا على سبيل الإنزام بالترك حكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله طي إذن هو حكم شرعي المقروه حكم شرعي أو الكراهة حكم شرعي لا يمكن لأحد أن يثبتها إلا بدلو فمن أثبتها بغير دليل فإننا نرد قوله كما لو أثبت التحريم بلا دليل فإننا نرد قوله لننظر الآن بناءنا على هذه القاعدة كلام المؤلف تكره مباشرتها أي مباشرة الضبة المباحة بغير حاجة فإن احتاج إليها بأن كان الإناء يتدفق لو لم يشرب من هذه الجهة يتتفق الماء لو, لم منها من لو شرب من غير هذه الجهة لتتتفق الماء تحتاج أن يشرب من هذه الجهة أو مثل هو جاء بالإناء وجعله على النار لكي يصخم وصارت الجهة اللي ما فيها الضبة حارة ما يستطيع وشرب من عند الجهة الباردة اللي فيها الضبة هذه حاجة أم لا؟ يشرب ولا كراهة يشرب ولا كراهة فإن لم يحتج فكلام المؤلف صريح في أنه مكروف ولكن الصواب أنه ليس بمكروف وأنه يجود أن يباشرها لماذا؟ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج في إثاثه إلى دليل ومدام قد ثبت أن هذه الضبة مباحة بمقتضى النص حديث أنس أن قدها النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة حدث مباح بمقتضى النص فإذا كان مباحا فمن الذي يجعل مباشرته مكروه وهل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقع هذه الجهة من قدحه لا وحينئذن فالصحيح ايش الصحيح أنه لك راه وذلك لأن هذا الشيء مباح ومباشرة المباح مباح قال المؤلف رحمه الله وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ثيابهم أولا آنية بالرفض على أنها نائب فعل وَلَوْ لَمْ تَحِلَّ دَبَائِفُهُمْ دَبَائِفُهُمْ دَبَائِفُهُمْ بِالْرَفْلِ على أنها فاعلة وَثِيَابُهُمْ بِالْرَفْلِ على أنها معطوفة على ثيابهم لأنها أقرب مذكور أو على آنية على آنية على آنية يعني وتباح ثيابهم ولهذا قال المؤلف رحمه الله وتباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها ولو لم تحدد بعثهم فكان أسلم من هذا الاشتباه الذي قد يشتبه على بعض الناس والمهم أن قوله آنية الكفار نائب فاعل وثيابهم معطف عليها قال المؤلف آنية الكفار الكفار يشمل الكافر الأصلي والكافر المرتب هلا وجدنا شخصا في بيت وحده وهو لا يصد ولا يعبد الله فهو كافر يدخل في هذا الحكم نعم يدخل في هذا الحكم يعني لنا ان ناكل بانيته وان نشرب بانيته وان نلبس ثوبه نعم ولو كان كافرا لانه مالف هنا قال الكفار هيشمل كل كافر سواء كان اصليا ام مرتد طيب اليهود والنصارى يدخلون في ذلك نعم ولهذا قال ولو لم تحل دبائحهم إشارة إلى أن اليهود والنصارى من باب أولى لأن اليهود والنصارى تحل دبائحهم الدليل قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم طعام الذين أوتوا الكتاب المراد به ذبائحهم كما في السر ابن عباس رضي الله عنه وليس المراد طعامهم خبزهم وشعيرهم وما أشبه ذلك لأن هذا حلال لهم ولغيرهم يعني حتى من غيرهم يجوز أن نأكل لكن المراد بالآية طعام الذين أوث الكتاب هو ذبائحهم فهي حلال اللهود والنصارى المجوز لا تحل ذبائحهم الوثنيون الدهريون ما تحلل بعيهم ما تحلل لبيحة والنصارى أما أن يتكفر فتحل فإذا قال قائل ما هو الدليل قلنا الدليل عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع ثم إن أهل الكتاب إذا كان الله قد باح لنا طعامهم من المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحيانا مطبوخا بأوانيه ثم إنه ثبت أيضا أن رسول عليه الصلاة والانتعاه أولام على خبز شعير وإهالة سنخة ثم إن الجراب الذي رمي به في خيبر وآخر عبد الله بن مغفر رضي الله عنه فالتفت بأيد النبي عليه الصلاة والسلام خلفه يضحر وأكل افتراب من شحن ثم إن الشات المسمومة التي أهدت الرسول عليه الصلاة والسلام في خيبة كل هذا يدل على أن ما باشروه فهو طاهر ولا نجس طاهر إذن تباح وعنيته ولكن ورد في حديث أبي تعالى بالخشني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها وكنوا فيها فهذا يدل على أن الأولى التنزه. الأولى التنزه ولكن كثير من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزي ونحوه فقالوا أن هؤلاء منع الرسول عليه الصلاة والسلام من الأكل في أنيتهم إلا إذا لم نجد فإننا نغصل ذلك ونأكل فيها وهذا الحمل جيد لأن هذا محتضى قواعد الشر وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه توضأ من مزادة امرأة مشركة من مزادة امرأة مشركة وهي التي عبت الما فيها وحملها أي تباح ثيابهم وش معنى ثيابهم يعني ما صنعوه او ما لبسوه او الامران الامران ثيابهم التي صنعوها تحل والتي صبغوها تحل ما نقول لعلهم صبغوها بسبغ النجس او نسجوها بمنساج النجس لا الاصل حل وكذلك ما لبسوه من الثياب فانه يحل لنا لبسه ولكن من عرف منهم بعدم التوقي من نجاسات فإن الأولى التنزه عن ثيابه بناء على ما يقتضي حديث من؟ أبي ثعلب يلخوش رضي الله عنه مثل من؟ الذين لا يهتمون بالنجاسات مثل النصارى يقول أهل العلم إن النصارى لا يهتمون بالنجاسات يتلوث ثوب بالنجاسة بالقول والمرأة بالحيظ ما يهمه أكس اليهود اليهود يقولون إن إذا, إذا, إذا تنجس التوب عندهم قطعوه قرضوا بالمقراض ولا يمكن أن يغسلوه فجاءت الشريعة هذه والحمد لله بين هؤلاء وهؤلاء لا يستهان بها ولا يغسر التوب الذي تلوث به وإنما يغسر حتى يذول هذا الخبس وإن و... جهل حالها طيب إن جهل حالها وإن علم ها إن علم يا إخوان إن علم فلا يخلو إما أن تعلم طهارتها ها أو تعلم نجاستها إن علمت نجاستها فإنها ما تستعمل وإن علمت طهارتها فلا إشكال فيها الإشكال فيما إذا جهلت الحال هل نقول إن الأصل أنهم لا يتوقون النجاسات وأنها حرام أو أن الأصل الطهارة حتى يتبين النجاسة الجواب الأخير ولهذا كلمة إن جهل حالها لها مفهومان المفهوم الأول علمت طهارتها والمفهوم الثاني علمت نجاستها نعم إن علمت نجاستها فإنها تجتنب حتى تغسل وإن علمت طهرتها فالأمر فيها واضح نعم. فهذا مختص بالكيب المستعملة عندهم والله حتى, حتى... حتى نعم المصنوعة والملبوسة كلها ثم قال المؤلف ولا يطهر جلد ميتة بدباغ لا يطهر جلد ميتة بدباغ الدباغ معروف وهو عبارة عن تنظيف الأذى والقدر الذي كان في, في الجلد بواسطة مواد تضاف الى, الى, إلى الماء ومنها القرض قرض شيء أشبه ماله والله أعلم الذي يسمونه عندنا الكرم ما أعلم يسمونه نعم على كل حال هذا الدبر يعني عبارها عن تنظيف الجلد وإزالة ما يكون فيه من الخبث فإذا جبغ الجلد فإن المؤلف يقول إنه لا يطهر بالدباغ لا يطهر بالدباغ وهنا نسأل أولا هل جلد الميتة نجس؟ نعم الجواب فيه تفصيل إن كانت الميتة طاهرة فجلدها طاهرة وإن كانت الميتة نجسة فجلدها نجس أولا هل هناك ميتة طاهرة مثل السمك السمك الجلالة الطاهرة عاد مالجد لا بأس في ميتة طاهرة السمك ميتة طاهرة بقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه ما تعال لكم وللسيارة قال ابن عباس صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتاً. هذا لا أشكال فيه جلده طاهر وكلها طاهر ولا فيها أشكال أما الذي ينجس بالموت فإن جلده ينجس به ينجس بالموت لأنه داخل في عموم الميتة أليس كذلك فيكون داخلا في قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دمى مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجز. ولا يلزم من التحريم النجاسة. القائدا هذه صحيحة لا يلزم من التحريم النجسة ولهذا السن حرام وليس بنجس والتتن حرام وليس بنجس والخمر حرام وليس بنجس على قول الراجح فلا يلزم من التحريم النجاسة لأننا نجيب عن ذلك بأن الله عز وجل علم لما قال لا أجل محرما إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فإنه رجس فإنه رجس هذا واضح أنه نجس فإذن الميتة نجسة الميتة نجسة وجلدها نجس ولكن هل إذا جبغناه يطهر أو لا اختلف في ذلك أهل العلم فقال بعض العلماء إنه لا يطهر إنه لا يطهر وكما ترون المذهب أنه لا يطهر بالدباغ لماذا؟ قالوا لأن الميتة نجسة العين ونجس العين لا يمكن أن يطهر أولى لو تجيب مثل كلب وتغسله بالصابون والماء الحار سبع مرات يظهر ما يطهر نجس العين لا يطهر أليس كذلك طيب الروثة روثة الحمار لو تريد بماء البحار تطهر لا فيقولون إن الجلب إنه عين نجسة والعين النجسة لا يمكن أن تطهر وهذا في الحقيقة التعليل واضح جدا أنه لا يطهر لأن نجاسته عينية وأما الذي يظهر بزوال خبثه فهو النجاسة الحكمية كنجاسة طرأت على ثوب ثم غسلناه حتى ذهبت هذا واضح أنه يطهر لكن أما جلت فلا إذن فقد اعتمدوا على قياس واضح أنه لا يطر بالدبار لذلك هذا واحد قطع قطعة لحم من ميته وطبخها وحط فيها قرط وكل ما ينظر الآن ظهرت ما تضهر؟ ما تظهر إذن الجيل تمثل ما يظهر ولكن هذا القياس في مقابلة النص نعم هذا القياس في مقابلة النص ما هو النص النص حديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول عليه الصلاة والسلام مرضى بشاف يجرونها فقال هل لا أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرب وهذا صريح يطهرها الماء والقرب وميتة يجرونها يجرونها ضر فقال خذوا جلدها فقال إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرب بعد هذا نقف لأ لكن قالوا هذا الحديث منسوح لأنه يروى أن عبد الله بن عكيم أو عكيم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلينا قبل أن يموت بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من, من الميتة بإهاب ولا عصب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فقالوا ان هذا الحديث ناسخ لحديث نيمونة والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت نعم واضح طيب الجواب على ذلك على هذا الحديث اولا الحديث ضعيف ولا يمكن يقابل الحديث الذي هو مثلي ثانيا الحديث ليس بصريح في النسخ لا ليس, ليس بناسخ لأن ما ندري هل شات ميمونة قبل أن يموت في شهر ربما قبل أن يموت في أيام. ومن شرط القول بالنسر العلم بالتاريخ إذن ما تحقق النسر فيه ثالثا أنه لو ثبت أنه متأخذ فإنه لا يعارض حديث ميمونة لأن قوله لا تنتفيه بإيهاب ولا عصب يحمل على الإيهاب قبل الدبع يحمل عليه قبل الدب وحينئذ يجمع بينه وبين حديث ميمونة وبهذا تبين أن ادعاء النسخ لا يصر لهذه الوجوه الثلاثة ضعف الحديث وعدم العلم بالتاريخ وإن كان حمله على ما لم يدبر على ما لم يدبر فيبطى حيث نيمونه محكما لا نسخ فيه ولكنه يبطى عندنا مساء القياس والنظر كيف تقولون لو دبغت الكبد ما طهرت ولو دبغ الجلب طهر وكلها أزاء ميته ونحن نعرف أن الشريعة الحكيمة لا يمكن أن تفرق, أن تفرق بين متماثلين نعم صح إذن كيف نتخلص من هذا القياس الجواب على هذا من وجهي الوجه الأول أنه متى ثبت الفرق متى ثبت الفرق في القرآن أو السنة بين شيئين متشابهين فاعلم أن هناك فرقا في المعنى ولكنك لم تتوصل إليه لأن إحاطتك بحكمة الله ممكنة غير ممكنة فمتى وجدت حكمين في شيئين متشابهين في الشريعة نعم ولكن الحكمان أو ولكن الحكمين متغيران فأعلم أن هناك إيش سبباً اقتضى اختلافهما في الحكم ولكن لا يلزم من ذلك أن تعرف هذا السبب فما, فما موقفك حينئذ التسليم موقفك التسليم ثانياً أن نقول إنه يمكن الفرق بين اللحم اللحم والشحن والجلد فإن حلول الحياة فيما كان داخل الجلد لأن الجلد كالوعاء الجلد كالوعاء حلول الحياة فيما كان داخل الجلد أشد من حلوله في الجلد نفسه أشد لأن الجلد كما تعلمون فيه نوع من الصلابة خلاف اللحوم والشحوم والأمعى وما كان داخل داخلهم فإنه ليس مثله فلا يكون فيه الخبث الذي من أجله صارت الميتة حراما ونجسا ولهذا نقول إنه يعطى حكما بين حكمي الحكم الأول أن, أن ما كان داخل الجن لا يطور بالدباغ واضح ولا بالتنظيف وما كان خارج الجلد من الشعر والوبر والريش فهو طاحب, فهو طاحب والجلد بينهما فلهذا أعطي فكما بينهما وبهذا نعرف سمو الشريعة وأنها لا يمكن أن تفرق بين المتناثلين ولا أن تجمع بين مختلفين وأن كون الجلد يظهر بالدباء من الحكمة العظيمة نعم وكونه ينجس بالموت من الحكمة العظيمة أيضا لأنه ليس كالشعر والوضر والريش وليس كاللحم والشحم والعمع والاحتداد والله رب. والثاني أن يتحقق كان فإن كان هناك ضرورة لكن تندفع بغيره نعم فلا ضرورة ما يدوز وإن كان هناك ضرورة لكن ما يتحقق أن تندفع به فلازم وبهذا نعرف أن التداوي بالمحرم حرام وان كان بعض العلماء يقولون التداوي بالمحرم حلال لانه ما لا لان الضرورات تبيح المحظور التداوي بالمحرم حرام السبب لانه قد يشفى بدونه وكذا الناس شو بدون ان يعالج يشرف على الموت ثم يشفيه الله هذه <تصفيق> واحدة ثانيا أنه لو فرض أنه اضطر هل تندفع الضرورة فيه قد يشفى وقد لا يشفى حتى لو استعمل الدواء بعض الناس قولون أن الكحة ادواها شرب لبن حمير ويقولون في قاعدة المعروفة ادوا الشهاقة لبن النهاقة نعم, نعم. هذا مفترة يقول <تضحك> هذا غير صحيح لأن الله قد يشفيه بدون هذا <تضحك> ثم هناك أدوية التانية يشفى بها والثاني لأنه قد يشرب لبن النهاق كما يقولون ومع ذلك لا يشفى وليتهم قالوا دو الشهاقه لبن النهاق كان طيب لكن الله عافينا زين إذن استفدنا قاعدتين القاعدة الأولى إيش؟ أن الحاجة تبيح المكروم والثاني أن الضرورة تبيح المحرم طيب. ويستدل له أوان آنية لكن يقول لماذا لا نجعلها معطوفة على ثيابهم وذبائحهم نعم لفساد المعنى هذا العلم لو قولت ولولم تحل دبائحهم وثيابهم صار المعنى ولولم تحل ثيابهم ولو ولا أحد يقول ان ثياب الكفار ما تحل إلا إذا كانوا معرفين بمولا بس النجاسة فبيخيها. المهم أنها معطفة على آنية النظرية من وجهي الوجه الأول أنها علة في مقابلة النص فتكونوا موهجره باطل وللا وجه الثاني ان نقول ان النظر الصحيح عندما يتامل الانسان يدل على أن على ان القياس الصحيح ما دل عليه النص من كونه هيضه يظهر بالدباب نعم نبدا بدف الجليل الان الله اكبر الله اكبر بدي ان جبت هذا هو الصديق بس يمكن أن يجاب عن الحديث بأنهم يجرونها نعم. فقال هل لا أخذتم إهابها فانتبعتم به قالوا يا رسله إنا ميت قال يطهفرها الماء والقرب نعم. هذا صريح إنه, هو. إنه ذكر عن أهل, <تصفيق> أهل اللغة يقول أن الإهاب ما هذا صريح هذا ميت يجرونها نعم. وقال إنها ميت وكيف ننتبكها قال يطهفرها ميت يجرونها ما تبقى الميت للتجار ما تبقى ايوه بس الجلب رطب الان مو هو الان اي لو كانت نيه كي لو كان نيه حتى لو كانت نيه يكون جلب رطب افضل ده و لا و... وله... رطب كيف هو ايه هذا وركن لكن يطهره الماء والرطب اذا يصبح طاهر ولا لا يبقى طاهر هذا هو المقصود على كل حال الان نقول الصحيح انه اذا دبغ يطهر أنه إذا دبغ يكون طاهراً نعم لحديث صحيحة في صحيح مسلم وغيره وأما حديث الله منه كيف فإن هذا ضعيف ولو صح فإنه يحمل على ما كان قبل الدب أنا ما كان قبل الدب فالتحال عن نعم يقول و... ويباح استعماله بعد التبغي في اليابس يباحث استعماله استعمال إيش جلد الميكة بعد الدبغ في يابس أفاد المؤلف أن استعماله قبل الدبغ لا يجوز لا في يابس ولا في غير يابس لأنه لا وظاهره أيضا أنه لا يجوز ولو بعد أن نشف الجل وصار يابسا وهذا فيه نظر لأنه قول إذا كان يابساً والسعمل في يابس فإن النجاس هنا لا تتعدى لا تتعدى كما لو قددناه وجعلناه حبالاً لا, لا, لا يباشر بها الأشياء الرطب, الرطب فإن هذا لا مانع منه وأما قوله في يابس بعد الزبق في يابس في الرطب يجوز ولا لا؟ لا يجوز بل رضب يعني ما يجوز أن نجعل فيه ماء ولو بعد الدرد ولا أن نجعل فيه لبنا ولا أن نجعل فيه أي شيء رضب لماذا؟ لأنه إذا كان نجسا ولاقاه طاهر ماء تنجس الماء به هذا الماء يتنجس به أما إذا كان فيه عبس والجلد يابس فإنه لا يتنجس به لأنه النجاسة ما يتعدى حكمها إلا إذا تعدى أثرها فإذا لم يتعدى أثرها فإن حكمها لا يتعدى ولهذا عند العامة كلمة حقيقية يقول ليس بين اليابسين نجاسة ليس بين اليابسين نجاسة يعني إذا تلاقى تلاق نجسان وهما يابسان فإن النجاس لا تنتقل إلى الطاهر وقوله يباح السمال بعده في يابس إذا قلنا بالقول الراجح الصحيح أنه يبهر في الجباء فإنه يباح السماله في اليابس وفي الرطب ويدل لذلك ان الرسول توضعه هو اصحابه من نساء امراه مشركه وده بقى وده المشركين ها نجد النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه بهذه المداقه تدل على انه اتاح استعماله في الغطط لانه يكون طاهرا يباح لا هذا هو استعمال لكن من الظني في استعمال يعني استعمال الجلد حال كونه من حيوان طاهر في الحياة فإنه يباح استعماله, فإنه يباح استعماله في اليابس أفادنا المؤلك هنا أن الذي يباح استعماله بعد الدبوة في اليابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ما هو الطاهر في الحياة أولا كل مأكول فإنه طاهر في الحياة كل ما أقول فهو طاهر في الحياة مثل عبل بقر غنم ضبع ضباء وما أشبهها كذا طيب ثانيا على المذهب كل حيوان من الهر فأقل من الهر فأقل خلقة فإنه طاهر في الحياة مثل الهرة طاهرة في الحياة قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم ثالثا كل شيء ليس له نفس سائدة يعني دم كل شيء ليس له دم يسيل إذا ذبح أو قتل فإنه طاحل هذا الحيوان الطاحل رابعا الآدم لكن الآدم هنا غير وارد لأن استعمال جلد الآدمي محرم لا لنجاسة ولكن لحرمته نعم طيب إذن لو دبغ الإنسان جلد فأره أو جلد هره هل يطهر على المذحب لا لا يطهر لا يطهر ما نشي يطهر على المدحب. لكن يباح استماله في اليابس وعلى القول الثاني يطهر فيباح استماله في اليابسات والمائعات واضح يصح أن نجعل جلد الهرة الثقاء صغير إذا ربغناه <تصفيق> لا على المسلم واضح ما على القول الثاني يصح لأنه طهر فمدار الخلاف الآن على الطاهر في الحياة جلد الحيوان الطاهر في الحياة طبالكم وهذا هو أحد القولين في هذه المسألة أن منطل الحكم على طهارة الحيوان في حل الحياة كما كان طاهرا في الحياة فإنه يباح استماله بعد الدبع في يابس ولا يطهر على المذهب وعلى القول الثاني يطهر فيه قول ثالث أن جلد الميتة يطهر بالدباغ لكن بشرط أن تكون الميتة مما تحله الزكاة أن تكون الميتة مما تحله الزكاة يعني مما يبكى فأما ما لا تحله الزكاة فإنه لا يطرر. وهذا القول هو الراجح وعلى هذا فجلد الهر وما دونه الفلقة لا يدخل ودليل هذا القول أن في بعض ألصاب الحديث دباغ جلود الميتة ذكاتها ذكاتها تعبر بالذكات ومعلوم أن الذكات لا تطهر إلا إلا ما يؤكد ويباح اكله لو انك ذبحت حمارا وذكرت اسم الله عليه وانهر الدم وقطع الوجين والحنقوم والمري نعم يحل ما يسمى ذكاته على هذا نقول جلد ما يحرم اكله ولو كان طاهرا في الحياه لا يطهر بالذبح هذا دليل الدليل هو جلود الميتة ذكاتها وفيه أيضا تعليم أن الحيوان الطاهرة في الحياة إنما جعل طاهرا لمشقة التحرز منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم وهذه العلة بعد الموت فأقل منتفنة وعلى هذا فيعود إلى أصله إلى أصله وهو النجاسة فلا يظهر بالدباء وهذا القول هو الراجع وعليه فيكون القول الراجع في هذه المسألة أن كل حيوان مات وهو مما يؤكل فإنه ي... فإن جلده يظهر بالدباء مفهوم هذا هو القول الراجح وهو أحد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وله قول ثاني يوافق القول الذي أشرنا إليه من قبل أنما كان طاهنا بالحياة فإن جلده يظهر بالدر ثم قال ولبنها لبنها إيش لبن ما عندنا عظم الميت لبنها أي الميتة إذا قيل أين مرجع الضمير قلنا قوله ولا يظهر جلد ميتة جلد ميتة أما على النسخ التي بعديكم فإنه المرجع الضمير قوله عظم الميتة الميتة في قوله عظم الميتة لكنه ليس كذلك عندي لبن الميتة نجس لبن الميتة نجس وإن لم يتغير بها وإن لم يتغير بها ليش هي لان ماء هي حرام نجسه لكن اللبن والشعير قالوا لانه مايع لا قا نجسه تتنجس به وماء مثل ما لو سقطت فيه نجاسه مايع لا قا فتنجس به والا فهو في الحقيقه منفصل عن الميته وهي في حال الحياة لأن هذا الضرع وعاء له بمنزلة الاناء لكنهم يقولون إنه لما ماتت نجست فيكون هذا اللبن قد لاقى نجاسة فينجس بذلك واختار الشيخ رسال من ثمية طاهر أن لبن الميت طاهر بناء على اختياره رحمه الله بأن الشيء لا ينجس إلا بالتغير فقال إذا لم يكن هذا اللبن متغيرا بدم الميتاء أو ما أشبه ذلك فإنه يكون طاهرا والذي يظهر لي في هذه المسألة أن القول الراجح المذهب لأنه وإن كان قد انفصل واجتمع في الظرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما لقاه من النجاسة لأن النجاسة محيطة به من كل جانب فهو يسير ثم إن, إن الذي يظهر سريان العفونة عفونة الموت إلى هذا اللبن المائع لأنه ليس كالماء في قوة دفع النجاسة فيكون نجسا ثم لو قلنا بأن هذا فيه نظر من حيث القاعدة لأن القاعدة عندنا ان ما لا يتغير بالنجاسة ليس بنجس وهذه قاعدة محكمة عظيمة فإنه هذا من باب الاحتياط من باب الاحتياط والأخذ بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وهذا اللبن الذي لم يزل في الضرع قد يكون داخلا في العموم فالمهم أن الاحتياط البعد عن ايه لبن وميته و... وكل اجزائها نجسه كل اجزائها نجسه اليد قد العين الراس كل الاجزاء نجسه لعموم قوله تعالى الا ان يكون ميتا أو دماً مسبوحاً أو لحمة فنزير فإنه رجس فالميته يطلق على كل الحيوان كل ظاهر وباطن يقول معلف طيب هل يدخل في قوله كل أجزائها الجل؟ ها؟ لكن سابق الكلم عليه وهو قوله لا يطهر جلد ميته لأن قوله لا يطهر جلد ميته من لازمه أنه نجس واضح أيها لا, لا, لا هذا الجلب قد لا نقول من الأجزة وقد نقول من الأجزة ولكن سبق الكلام عليه قال غير شعر ونحوه غير شعر الشعر ونحوه كالصوف والوبر والريش هذه أربعة والشعر والصوف والوبر والريش الصوف للغنم الضعم والوبر للإبل والشعر لما للمعز والبقر ومعش كهال والريش للطيور طيب وقول لبنها وكل أجزائها نجسة يستثنى من ذلك ما ميتته طاهرة ما ميتته طاهرة السمك السمك يعني كل حيوان البحر بدون استثناء فإن ميتته طاهرة حلال لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه قال ابن عباس رضي الله عنهما صيدهما أخذ حيا وطعامهما أخذ ميتا هل يلزم من الحل الطهارة؟ نعم لا في شك يلزم من الحل الطهارة وهل يلزم من الحرمة النجاسة؟ طيب هل يلزم من نجاسة التحريم؟ نعم نعم نعم إذا نأخذ قواعي الثلاثة الآن كل حلال فهو كل نجس فهو حرام وليس كل حرام نجس طيب يستثنى حيوان البحر كله فهو ميتته طاهرة يستثنى أيضا ميتة الآدم فإنها طاهرة لعموم قول الرسول عليه المؤمن لا ينجس حيا ولا ميت و يعلم قطعا ان المؤمن لا نجس ان المؤمن لا ينجس ولان الرجل اذا مات يغسل ولو كان نجسا ما افاد به التعصيب طيب هذا كل ما ليس له دم كل ما ليس له دم والمراد الدم الذي ينسفح اذا ذبح او قتل مثل كالذبار والصراصيل والجراد وغير نعم الوزغ الوزغ يقول لإمام أحمد له نفس سائلة والعقرب لا لا كذلك العقرب ما له دم ها ايه كيه له دم لا لكنه يؤثر على الأرض ينزل للأرض طيب الفعرة لها نفس لها دم يسيل إذن هي نجسة طيب إذن كل ما ليس له دم يسيل عند ذبحه فإنه طاهر ها؟ هي طاهرة في الحياة لكنها نجسة بعد الموت هي نجسة بعد الموت ما هو الدليل على تغارتنا ليس له دم في الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في عرية <تصفيق> أبي هريرة إذا وقع الدباب في شراب أحد ثم فليغمسه ثم لينزعه فإن قوله فليغمس يشمل غمسه في الماء الحار وهو إذا غمسه في الماء الحار يموت يموت ولو كان ينجس فأنا رسول لي أمر بأرقتي. نعم لا فيها لا فيها خلافيته إن شاء الله في النجاسة طيب هذه الحيوان الحيوان الطاهرة في الحياة المؤلف يقول نحن نتكلم عن الحيوان الطاهرة في الحياة والمؤلف يقول لبنها كل أجزائها نجسة استثنين من الميتة الطاهرة في الحياة وهي ثلاثة أشياء صارت ثلاثة أشياء أولا كذا إذن يستثنى من الميت ما كان طاهرا بعد الموت وهو ثلاثة أشياء حيوان البحر والآدم وما لا نفس له سائلة يعني ما لدى ما له يسير هذه طاهرة طيب هو يلزم من طهارة الشيح له لا لا يلزم. يلزم من حله من لا يا ينس لازم مننحله الطهاره ولازم منطهرته الحج فبحر الزاير مو كل طيب اذا لازم نتطهر في الحج ما لنا نفسه سائل طاهر ولازم منه الحج لا. لا طيب هذه تضاف الى القواعد الثلاث تكون اربع قواعد نعم انه لا يلزم من الحل الط... لا الطهارة الصغرى طيب يقول مؤلف كل اثاثه نجسه غير شعر ونحوه لكنه مشترط رحمه المعموله في الشعر ونحوه ان يجز جزءا لا ان يقلع قلا مجز يعني اما بنقص واما بموس ولا يقع قلا لماذا؟ ده انه اذا قيل عن انه فيها شيء من البناء وهذا يظهر واضح جدا في, في الريش ولا لا الريش اما الشعر ما هو ظاهر لكنه في الحقيقه هو الواقع يعني مغرز في الجل وفيه شيء في مباشر النجاسه يقول لابد أن يجز وبهذا علمنا ان, أن الميتة تنقسم إلى ثلاث أقسام الشعر ونحوه طاح اللحم وما كان داخل الجلب نجس ولا ينفع فيه دباغ ولا غيره والثالث الجلب وهو طبقة بينهما وفيه والحكم ليس er ikke til dette eller هذا Det er højt højt højt højt højt højt højt højt højt. For det er fikkheret i dette skjæret, at han gjaldt den nisræn og kærshen og kærshen og tørn, هذا هال... العبارة جعل المسران والكرش وتراً دباغ أعطان حسين يمكن يعرف لنا هذا ترجم المسران معروفة قال لا والكرش معروف جعلوا وتراً يعني حبالاً حبال وتراً دباغ يعني بمنزلة الدباغ وبناء على ذلك يكونوا طاهراً ويجود استعماله باليابسات على المذهب لكن صاحب الفروع رحمه الله وهو من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام بن كيمية ورسيمة الفقه يقول يتوجه لا يتوجه لا المعنى أن, أن الذي يرى هو رحمه الله ان الأوجه بناء المذهب أو بناء العلق والغاج عنده أنه ليس ليس دباغا وما قاله متوجه لأن المسان والكرش من صلب الميتة ما يطب بهذا لسما أيضا أنه يقول يجعل وتر ما يدبق لأنه ما, ما يدبق فالصواب ما ذهب إليه صاحب الفروق أنه وبهذا المناسبة صاحب الفروق رحمه الله يقول من عنده ويتوجع وصاحب الغاية غاية الشيخ مرعي رحمه الله من المتأخرين جمع فيها بين المنتهى والإقناع غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى إذا أراد أن يقول شيئاً يفرعه من عنده يقول يتجه يتجه ففرق بين اتجاه صاحب الغاية وتوجيه صاحب الفروح أفهمتم؟ يعني هذا ينفعكم إذا مر عليكم ما في الحواشي ويتجه كذا فهو من عبارة من؟ مرعب صاحب الغاية من المتأخرين وإذا قل يتوجه فهو من كلام صاحب الفروع لكن بين التوجيه والاتجاه من حيث القوة والتعليل والدليل فرق عظيم يعني توجيهات صاحب الفروع رحمه الله غالبها مبني على القواعد والأصور أما اتجاه هذا الإمام الشيخ المرعي نحمه الله فهي دون مستوى تلك نعم يقول غير شاعري ونحوي وما أبين من حي فهو كميتته هذه قاعدة فقهية ما أبين ما إعرابنا مبتدة محلها للراف لكن ما نوعها استثامية شرطية موصولة لكن إن جعلتها موصولة قالت لك الفاء في قولي فهو كميتته وش محل لأجل ليش أجل لأن الفة ما تأتي إلا رابطة رابطة فتكون داخلة على جملة جواب الشر نعم لما أجل تكون شرطة تخرج طيب هذا خلاف الأصل إذا معناه إن, إن إذا جعلناها ما مرسولة فإن شبهناها بالشرطية وأدخلنا الفائة في جوابها مفهوم؟ لكن إذا جعلنا ما شرطية فهو أولى أولى من ناحة المعنى ومن ناحة اللفظ أما من ناحة اللف لمنسوج الفائة في الجواب وأما من ناحة المعنى فلأن هذه قاعدة واستعمال الشرط في القاعدة أبلغ من استعمال اسم الموصول فانا ما وبين هذه ما شرطيه بمعنى فصل وبين بمعنى فصل وقول من حي يعني من حيوان الحي واللي حتى من الشجر الحي اي من الحيوان وقوله فهو كميته يعني طهارته ونجاسته وحلا وحرمه فهمتم ما أبين من, من الآدمي فهو ظاهر حرام لحرمه لحرمته لا لنجاسته وخبثه ما أبين من البقرة فهو نجس نجس حرام لأن ميتتها نجسة من حرام ما أبين من السمك ظاهر حلال طيب ما هو من الجرادة يجوز تأخذ بخل الجرادة تقصه ويحي وتأكله نعم اي نعم يجوز والله عمي